يلا همك يلا همك جل جلالك ويلا لك ملكوت السماء والأرض وسمائك مزايا في ضحى يوم الخميسة اللي يوقف عبدك وظلها طوال من أيامها اللي مرها بين الحناية يلاها بحمل ثقيل ويلا يلا كتف يشلها الضعيفة لألها له وأنا على الظلعة تهاية وكل ما جاءت المناية مسفهلة مسفهله ما طلبتك غير قلب ما تروعها المناية كل دمعة من دموع التايب العيجاك كله اكتب بها توبة تمحوبها كل الخطايا وتسهم قطرة منها على ارض مضمحلة اش رح تصدر البنادم واش حملت ظهر المطايا دمع عيلك وانا عبد سجد لرضاك ذله النوايا بيض سبحانك يا علام النوايا غير دمعا ردت الشيمه عيوني لا تله وده يحول كان الحزن مذموم السجايا تطرق الغصن الليال اقدس دعيه وتتله طرقه لقلبي اللي نودع معالي شضايا اتصبر وتحشد وتشيم وتدله وتضيعك اتبيك وتنيوت وتحايا قد تستر من دقاق الهرج خوف بلش في جله ولا منصح غاوي وذا راعيه معايا في يدي جمره وفي كبدي ما تقطع من هدله لين قامت تقرع بحلبي وثلاث تلايا حول وحوالتها عز الله اجبل له لكن تفيض السدود وتنهى ليدين الرواية يا ولد سحمان سلمني على خشمة وقل له لقاني في بوكت ولا لقاني في بتايا بتايل اندي الهوى طرقي على راسه مظلة كل عن نت لها الذكرى سوينا سوايا شدنه صادق اللي قال تضر الشوق الا تاكل كبدك وتبحل بق النحايا مذبحون العاريات اللي ما فاعتنهن من الله مذبحون الساترات اللي تقلكنهن عرايا الموني فراشبهن لمن مات في محله الناسة تضطرف ولا من الثنايا أحلم والحلم في ديني وعي تستقلة يعذابي يطهر النساء ولد الصبايا مفاتم صبحها المليان الشمس المطلة تحت غيم خدودها شعشعت بين الشفايا يوم قالت لي صالك قلبي قلت يلا من حغيري ضمة ترؤي أحاسيس الضماية قالت الحكمة وقلت الحكمة فما نزل الله شوفي في عيد الضحية كم يموت من الضحايا يا وجود اللي شردت من قوم تركاها لعله يتشال وحدف حظه على درب السرايا لحصل له شوفها حي الشلة وإنما حصل له سلبوه من الحياة وسلموه إلى المنايا وكتبوه من فوق قبره ما الله يحله بطموحات الملوك وبانكسارات الرعاية وش يسوي وش بيني وبينه في محله وللبنات من القصص أبلغ ما قالوها الرواية مثلها يوم أكفت ومغلولها صبيب غلة كلها عشق الطفولة وابتهالات الولاية شامخة مثل الجبال وعالية مثل الأهلة ضوضة محمية ومن دونها روسة الحماية اخبروها شعري بتاريخي الحافل سجل لا انتشاري في الركن الادبي والزوايا كل بيت من بيوت العشق جمهوري يشله ما لها انه وصوف ولا ذكر منها حلايا القصيد اللي مو هوا فيها نشرته في المجله والقصيد اللي كتب فيها نشرته في الروح عبد عبر البلاك بيري عبر بنكود 22 70 70 7A بوح عبد الله